يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا, فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليهكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم لا يسأل عذبه إنس ولا جان فبأي آل ربك ما تكذبان يعرف المجرمون بصيماهم يعرف المجرمون بصيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آل ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم امان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَا فَبِأَيِّ آلٍ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَا مُدْهَانَ مَتَانَ فَبِأَيِّ آلٍ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَا فِيهِمَا عِينَا لِنَظَّا